يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل, حمل وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس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 ثُ مِنْ عَلَقَةٍ سَُّ مِم مُضْواتٍ مُخَلقَةِ وَوَيْرِم خَلقَة لِنُ بَيينَ لَكُم وَنُطِرُوا فِي الأْحامِ مَا لَشَ إلَ أَجَلم مُسًََّا ثمَُّ نُخْرجكُم طِفناَا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 فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ للِكهُ الضلانبَعيدَ يدَر لَ مَظَوه أَقَرَبُ مِن فح لَ بِكسَ المَوول وَلَ بِكس العشير إ الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريدت مَن كَانَ لِيَظُنَّ أَنَّ لن يَنْصُرُهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَرَىٰ وَكَذَٰلِكَ لَهُ آيَاتٌ بَيْنَاس وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ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 وَالشَّممسوًا قَمَر وَُّ جُم وَ جِبَادُ والالشَّجَر وَزدَّوَ بُّ وَكَسر مِنَ الن وَكَسيرر مِنَ النَّاسِ وَكَثٌ حَقّ عَلَيْهِ الْعَزاب وَمَيْ يُهِِنَّهُ فَمَا لَهُ مِم مُكرِم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 وَهُدُوا إلى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ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 لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ عَلَيْهِمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ يَقُضُوا تَفْتِهِهُمْ وَالْيَوْفُونَ ذُورَهُمْ وَالَّذِينَ يَطَّوَّفُونَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوسان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به وَماي يشك بالالله فَكَ أنما خَرو من السماءه فَتَخطَفُهُ القيرُأَتهوي بهّ فدَخطفُ الطيرُأَتهَوي بّح في مكان تحيطَ وَمَيْ عوظم شَعَ إرَغ اللهَّ فَإَِّهَا بِتَقُو قُلوب لَكُمْ فِي مَ نَافِرُ إلَ جَلٍ مُسََّ صَُّ مَحُِّهَا إلى البَيتِ الععَاتوقَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْهُمْ سَكَانًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَوْلَا أَسْلَمُوا وَبَشِّرِ الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والصابرين على ما اصابهم والمقيمين الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله دحومها ولا دماغها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم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 بكئ من قريه اهلكناها وهي ظالمه فهي خاويه فهي خاويه على عروشها وبئر معطله وقصر مشيد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 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى إِلَىٰ في أَمْنِيَتِهِ فَانْسَخَ اللَّهُ مَا يَلْقَى السَّيْطَانُ فَيَنْسُخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي السَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ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 ولا يزال الذين كفروا في مريه من حتى تأتي يوم الساعة حتى تأتي يوم الساعة بغتة او يأتيهم عذاب يوم عظيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين امنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لا يود ان لهم مدخلا يرضونه وان الله العليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنده الله ان الله العفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله, وأن الله سميع بصير ذَلِكَ بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل مِنَ السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير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 وينسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وَهُوَ الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور بِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنُوهُم نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَدَعْ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ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 النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس برب مثال فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا زبابا ولو اجتمعوا له وَإ يسلُوبِهُ مُزّبَابُ شَيًا لَا يَستَن قِزُوه مِنْ ضَع فَ الطالبُ وَمَطلوبَ مَا قَدَر اللهَّه حَقّ قَدْه إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناف إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور